عذاب يا عذاب يا عذاب يا عذاب يا عذاب يا عذاب شهر ظل العك واكسرو بالعنهه akthra bilainha nur aenak talib tal ain nur aenak talib tal ya zahra ya لك خسوف مش تنفع علامات وانت جمعت ضروب وانت بدر الله لكن لك خسوف وتصب <تصفيق> بثقل يعني يا تكتشف وتصب بثقل يعني يا تكتشف الا توصب بثقل تالي الشوتب تقلي انها الامه تالي الشوتب تقلي انها يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء وصوتك يا زهرا سمع سمع المهدي امامه بثيل الامه على طير العمل قلبتي الامه على طير العمل قلبتي الامه على طير العمل واللي امن بالله رجع عبيد هب akalan mu'tashan rah abuitak ya alhadi khanin ha ya zahra والثنيان آه من يوم الغبطه والثنيان والعرب يا المصطفى تقولوا بكدين والعرب يا المصطفى في الظلع رد وبدر وحن ينهي في الظلع رد وبدر يا زراء يا زراء ف عادل اشكناني بالحطم والنار هل ام اشتفقت جو الطاغي على الزهر التفت جو الطاغي على النبات لكن البضعه ورا البا لا جنن البغاء ورد يا صاحب الزمان لا جنن البغاء ورد تحت لا ساتر البينه وبينه اس لا ساتر صح يا زهراء يا زهراء شتف الحطب والنار هالامر اشتفال الجو الطاغي على الزهره اشتفال الجو الطاغي على الزهره اشتفال لا تشل البضع وبلاد البضعه ورا الجدار 12 ساعه في هوا وبهالهوى 12 ساعه رلبن بدي اروح لك يا زب يا رب هذا الوطن كانت دمك في ان باقلند يا رب دمك في ان با السلامي الباب وفزع كل الجميع السلامي الباب وفزع ya tu armau hatni asilado a muwa ya zahra ya za او تقدر هذا الوضيع يا رد بالجبان بالندفع جراويل باب وفصح للجميع كجراويل باب وفصح للجميع بشياتور رمى ما si at eo eo te laus laus ah ya za وللزهره الاجوب بيد اللي يعظموا للزهره الاجوب يشعلون من الليل يلهبها شنو يشعلون من الليل واسوا من تكيب كسر واسوا واسوا واسوا واسوا من حلتها وسقوط اتنينها واسوا من حلتها وسقوط اتنينها يا زهراء يا زهراء فاجر اهل الكسور من تجي لك باجر عاد الكسور خلها تحكي لك يا بوها على الامور اسال من السحر يا جبل عمر Asalii bin zahra lia Matati wma kemlet Ašri in hai Matati wma kemlet يا سيدي ارحم عايل حما <تصفيق> يا علي يا علي يا علي ظل جليس ارحم الحما عقما عن عن غابت فاطمه قرج السماء قريت يقع على الأرض قرج السماء حسن هاي نوح ينحسين هاي ولا حسن هاي